فَإِذَا أُذِييَ فِي اللَّهِ يَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِكَ ذَ بِ اللَّهِ وَلَئِ جَ أَنَصْرُ مِرُ رَبِّكَ لَ يَقولُولَّ إِ كُنا مَعَكُمْ أَولَْسَ اللهَّهُ بِأَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العَلَمين.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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ وَمَا كَانَ مُنْظَرًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ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 ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ نَشْأَةً آخِرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ موجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك كَ يَئِسُ مِوحْمَةِ وَأُل إِكَ لَهُم معذاَابُ أَلم فَمَا كََ جَوَابَ قَوْمِهِ إِللاا أَْ قَقُ تُلُوه أَو حَرِقُوه فَأَن جَهُ اللهَّهُ مِنََّ النار.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 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر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 لنُُ نَججِييًا نَّهُ وَأَهلهُ إَِّمْ رَأتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابِرين وَلَمَّ أَنْ جَاءتْْ رُرسُلُ نَالُ قَسِ أَبِهِم وَضاقَ بِهِمْ ضَوَاءُ وَقَاُوا لَا تَقَفْ وَلَا تَحزًا إِنَّا مُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَرَفْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْضُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَقْبَضَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ 118. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم 119. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 110. وقارون وفرعون وهامان 111. ولقد جاءهم سَابِ الْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ 118. ومثل العنكبوت اتخذت بيتا 119. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 110. لو كانوا يعلمون 111. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو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 112. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 113. ويستعجلونك بالعذاب 114. ولولا أجل مسمى ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلون كبالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافرين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 118. لا يعقلون 119. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون 119. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذ إذا هم يشركون 110. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف 119. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 110. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما 119. أليس في جهنم مثوى للكافرين 110. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم